يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل اي